أعوذوا للأي الشيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم عرف نامر كتاب محكمة عيات ثم فصل من لبن حكيم خبير أن لا تأمرين الله إنني لكم نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم إليه وأن استغفروا ربكم سما توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتقوا الذي فضل فضلا وإن تولوا فإن يخاف عليكم يوم كبير يلا الله مرجعكم وعلى كل شيء قدير ألا إنهم يسرون صدورهم ليستخفوا من ولاعين يستغشون سيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من نابة في الأرض والنا على الله الرزق وعلي على المستقر وعلى المستقر في كتاب الممينة. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَمْلَأُكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَرْهُوسٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا سِحْرٌ مُؤْثَرٌ وإن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولون ما يحبسون ولا يومي أتهم ليس مصروفا عنهم وحاق بما كانوا به يستاذيون ولينا نقول الإنسان منا رحمة ثم نجعنا منه إنه ولن ألقنا عنا ما أبعد الرواء مستنا قولاً ذا بسعيتني إنه لفرح فقور إلا الذين صبروا من الصالحات أولئك لهم غفرة وأجر كبير ولعلك تأيكم بعض ما يوحى إليك وضائق وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُهُ أَن يَقُولُوا لَوْلا أُنزِعَ عَلَيْكَ الْعَذَابُ أَمْ مَلَكٌ إِنْ مَا أَنْتَ نَذِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكيل قل افتراهكم فأذوا يعشي صور مثلي مفتريات وإنما استطعتم من دول الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيب لكم فلم أنما أنزل بعلم الله أن لا إله إلا هو وأن لا إله إلا هو فأنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينة أن وفينهم أعمالهم فيها وهم فيها لا الَّذِينَ أولئك الذين لا سنهم في الأخذ إلا النار وحبط ما سنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَاتٍ مِنْ رَبِّي وَعَيَةٌ وَشَهَائِدٌ مُنْ هُوَ مِنْ قَوْلِ كَتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ أُولَئِكَ يُؤْمُنُ من وَمَنْ يَكْفُرْ مِنْ أَحْزَافِ النَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنُّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنْ أَكْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى كَذِبًا الْكَذِبَ وَنَادَىٰ عَلَى رَبِّهِ وَيَقُولُ ۖ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِرَبِّنَا وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ عَلَى الظَّالِمِينَ لَن يَنصُرُونَ اللَّهَ وَلَا هُمْ نَاصِرُونَ وَهُمُ الْأَغْلَدُ كَافِرُونَ كَيْفَ يَنقَضُونَ عَهْدَ اللَّهِ وَقَدْ كَانَ يضعف المعذاء ما كانوا يستطيعون السماء وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم ضلعهم ما كانوا يفترون لا جرم أنه لا أخذوا الأخصرون إن الذين أمون الصلاة وأخبتوا إلى رب ملاك أصحى الجنة فيها خالدون ما قَوْمٍ هَلْ أَعْمَى الْأَعْمَى وَالْأَصَمَّ مِمَّا هل وَسَمِيعٌ هَل يَسْتَمِعُ أَمْ يَرَى هَل يَسْتَمِعُ أَمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنْكُمْ لَكُمْ أَنَّ لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ كَافِرُونَ قَوْمٌ لَمْ يَشْرُ النَّبَأَ مُسْلِمُونَ وَقَدْ تَمَكَّنَ الَّذِينَ أَرَادُوا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا لَهُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّهُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ رَأَيْتُمْ مَا كُنْتُ أَعْنِي بِنَصْرِ فعميت عليكم أن أرجمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليهم مالا نبيا لا على الله ومال بالطارق الذين آمنوا قوما تجهلون وَيَقُولُ مَن يَصْرُونِ مِن اللَّهِ الْمُتَرَدَّدُونَ مَعَ الَّذِينَ كَانُوا يَكُونُونَ وَلَا يَقُولُونَ عَنْ دِخَلَاءِ اللَّهِ وَلَا عَلَمُ الرُّقِّ وَلَا قُرُونِ مَلَكٌ وَلَا يَقُولُ الَّذِينَ تَزْدَرِي أَعِلُّكُمْ لِلْأَدِيمُ اللَّهُ خَيْرٌ لَلَّهُ عَلَى فِي الْأَرْسِمِ قالوا يا قد جاءنا الطرف استرداد الىنا فاترنا ان كنتم لا تصادقن قال ان ما جاءتكم من الله وان شاء اور وما انتم بمعرضين ولا يرضى ربكم نخب ان فرثتم كان الله غريضا ان يكون ربكم أَم يَظُنُّونَ نَصْرَ اللَّهِ أَم يَظُنُّونَ إِذْرَاءً وَنَذَرِي أَمَّا تَجِدُونَ وَهُوَ عَلَىٰ أَن نُّهْلِهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْقَدَرِ وَمَا يَقُولُونَ يفعلون كَذِبًا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ كُلُّ آمِرٍ لَّكُمْ قال ان تسخروا منا فإنما تسخروا منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي أعزاب المقيم والأعزاب حتى إذا جاء أمرنا وطالب دمه وقول نحن بيامكم للغزين التنين وأهلك إلا من سلط على القول آمنوا ما آمنوا على الله وقالك موسيقى بسلام جرح مرسى إنا ربي لغفور ورحيم وهي تجريب في مولنك الجمال ونالى موخون ابنه وكافي معظم يا ونيه كم على الكافرين قال استعمينا جملي عصم من معي قال لا عصمي ومن أمر النار اللي مضح محال بينهم المجح وكان من مغاقين وقيل يا أرض من عماك يا سماو عقلي وغيظ الماء وقيل الأمر واستمت على الجهدي وقيل البعث للقوم ونادى نوح ربه فقال ربي إني أبني من آلي وإن الله لك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نو إنه ليس من آلك إنه مغان الصالح فلا تسلم على اسلك بحلم أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أن ليس لي من قيل لي أن نخوه بطل سلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يرسل منا عذاب أليم تلك من أنباء الغير نحيها إليك يا رمضة تعالى وأنت ولا هذا فاطبر إني العاقبة للمتقين وإلى عاد أخارهم جهودا قال يا قوم الله ما لكم من الله إن غيره لا مسترون يا قوم لا أسألكم علي أجل إن أجل الله ربما ذي فطرني فلا تعقلون يا قوم استغفروا ربكم السماء عليكم مدراران. وی از دیگر قوّت های قوّتی که ملّت إِنَّ قول إلا بَعْضُ بعض آلاتنا بسوء إن قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تسرقون واشهدوا مِمَّا بريء مما تسرقون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني تركنت على الله ربي وربكم من لا بد من له وآخر من أصلبها إنا ربي نصرات المستقيم فانتظر لهم فقرؤوا واتوكم ما أرسل ميرهم يستحلوا ربي قوماً وغيركم لا ترون وجهه إنا ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين أمعوا رحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عادوا جحدوا بآيات ربهم وصرصروا واتمعوا أمر كل جبار وأطمئوا في هذه الدنيا لعنة ويوم قيامتنا إنها ينكفروا ربهم الهبوة لعالم قومه وإذا تمنا فهم صالحا قال يا قوم يبدو الله ما لكم منها الغيب وهو من الأرض وأستعولكم في أفسه وصم توبوه إليه إن ربي قريب مجهد قالوا يا صالو قد كنت فينا هذا قولها زناتنا لأن نعضلها ما يعضلها وإننا لفي شك مما تلمنا إليه مريض قال يا قوم يا ريتم إن كنت على بنية من ربي وآتاني من رحمة فمن ينصرني من الله إن غير التفسير وياقوا يا ذناقة الله لكما يتوذلوها تأكلوا في أرض لَا ولا تنسوها بالسوء فيأخذكم عذاب قريم فعقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك واجم غير مكزوب فلما جاء أمرها الجاء الصالح والذين أمروا معه برحمة إن رَبَّكَ هو القوين العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأسمعوا في ذيها إن جعس أن لم يغلو فيها ألا إن سمودك فروا ولقليات رسلنا إبراهيم بالبشرا قالوا سلاما غانا سلام قال السلام فما لمسن جاء أم عدن حنيل فلما رأيوا تصل إليه نجرم وجسم نقيبة قالوا لا تخافنا أرسلنا لقوم لوط ومرأتوا قوم فضحكت الشناب إسحاق ومن وراي يعقوب قالت يا ولتا اعرض ونعجز وهذا بعلي شيخا اما هذا مشيء مش عزيم قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله واكاد عليكم اهل البيت انه حميد مزيد. فَلَمَّا ذاب عن إبراهيم رأى وجاءته بشريا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أمام منير يا إبراهيم أعرض عن هذا ولما جاءت رسلنا لطنسية بمراقم الزلام وقال هذا يوم العصيب وجاءوا قومون هرعون عليهم وقالوا كلمة مرسية لطايا قم هؤلاء بنا فيهم أضرواكم ونقوا الله ونقوا في بيدي أليس أنكم رجل وشيدة. قالوا نقل عندما نعلم من حق وإنك هتعالوا مع نوريلة قال لو أن لينكم قوة عويلة روك من قالوا يا روط إن رسل ربك لن يصلوا إليكم فأصروا بأهلك بقيت من اللي منكم, أحد منكم أحدا ولا يلدف منكم أحد إلا بعد إنه مصير وعماء الصابام إنه ليم فليس الصرح بقريبة فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافنا وانطرنا علي حجارة من سجل من فوض المسومة عند عبد ومعي من الظالمين البعيد. وَيَا مَدِينَةَ نُوحٍ وَعَامِرٍ قَالُوا يَا قَوْمَنَا لَا نُغَيِّرُ وَلَا نُصْلِحُ يَا مَن لِي إِنِّي أَرَاكُمْ مُخَالًا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى قَوْمِي عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ يَا قَوْمَ أَفْلَحْنَا وَنَزَلْنَا قِسْطًا وَلَا ظُلْمَ أَهُمْ وَلَا تَعْرِفُونَ قالوا يا شهر والصلاة تبتعبوك أن ندرك ما يعودنا باوناء والنفر فيهم وأن لما نشاء إنك قال يا قم يا من, من دعينة من ربي ورقني ورق وما أريد أن أخالبكم يا ما أمهيكم عنه إن أُريدُ إلَّا إصلاحَ مَستطاعُمَا تُفِقِي إلَّا بالله عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَالهِ أُنِبُ وَيَا قَوْمِ إِذَا ذَمَنَكُمْ شِقَاقٍ يُصِيبُكُمْ إِصْرُ مَا الصَّادِقُ وَمَنْ نُوحٍ أَوْ قَمَهُودٍ أَوْ قَمَ الصَّالِحِ وَمَا قَامُ لُوطٍ مِنْكُمْ قالوا يا شعب ما كثيرا مما تقول وإنا لا نراك فينا ضعيفا ولولا رأتنا أنت علينا بعزيز قال يا قمرهتي أعوذ عليكم الله واتخذتمه وراءكم زهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قومي من ولا مكانتكم إني عامل سوف تعلمون صوفت عالم المجأة عذاب يخزي من هو كاذب وارتقبوا معكم رقيب ولما جاء أمرنا للجلس شعروا اللي جاءوا المغضرحوا انتمنا واخرة الذين ظنوا الصحاد فاصلوا في نيار الجاسمين قال لم يغلو فيها لا بعدا لمدينة كما بعد السمود ولقد أصلنا نوسى في آياتنا وسلطان مبين الأثر وهم له فاتمر أمر فرعون مع عام رفعون يوم القيود فأورمهم ربي بما بإصرفت الموروز وأطبعوا في عدي لعنة يوم القيود بإصرفت المرفوز ذلك من قرآن القصة عليك منها قائمة وحصيدة وما ظلمنهم ولكن ظلموا أنفسهم فما غنت عنهم ورثهم الذي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير التطبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى في الصالمة أن أخذوا ويمس فيه نبياك في آية لمن خوف يوم مجموع لهم يوم مشهود. وَمَا نُخْرِجُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَوْمَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَا يَنفَعُ الشَّافِعُونَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ذَلِكَ هُوَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ فِي عَمَّ لَنَا زَوَاجُهُمْ فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ فَلَا تَكُفُّ فِي ما مِمَّا يَعْظُرُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُونَ آبَاءَهُمْ قَوْمًا طَاغِينَ وَإِنَّا لَمَوْفُونٌ نَصْلِمُ وَإِنَّا لَمَوْقُوتٌ وَرَقَنَا تَنَامُ مُسْتَأْنُ كَيْفَ عَافَ فَقْرُهُ فِي وإن كل المال يوفي أنه ربك أعمال منه ويعمل منه خبير فاستقنك منه وتعبون عكونا تطوأوا إنهم هتعملون مصير وأتعقنوا إلى الذين وقاموا فتنصقوا مرؤملكم من الله والأوليين ثم لا تغسرون وأكمل الصلاة طرفين وزولة فمن الليل إن الحسنات يجب السيئات الذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع عجل المحسنين فلولا كان من قرون من قبلكم ولبقيتين ومن الفسائزين إلا قليلا مما أنزئنا منهم واتبعا الذين طلبوا ما يترفوا فيه وكانوا مزمين فما كان ربك من يورك القرون بالظلم وآلها المصلحون ولو إن شاء ربك نجعل الناس مدوار ونزال مختلفين إلا من ربك قُلْ زَٰلِكَ خَلَقَ اللَّهُ تَنزِيلًا كَرِيمًا رَّبُّنَا نَجَّنَا مِنَ النَّارِ وَجَنَّاتِ النَّارِ سِحَاجٌ مَّآيَهَ أَقُولُ لَنَا قُصَارِكُمْ إِنَّ أُمَّهَ يَبُصِرُ مَا عَلَى صَدْرِهِ وَجَاهِرٌ بِكِنَادِرِ حَقًّا مَوْلَى الْأُمَّةِ ذِكْرَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا قُلْ لَنْ يَنفَعَكُمُ الثَّرْوَةُ وَلَا